بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم زحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي e'at'amehum min ju'in la min